بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Amma yastasaluna onil nabai al كلا سيعلمون هم كلا سيعلمون ولم نجعل الأرض منا فوى وجعلنا نومكم سباة وجعلنا الليل اتانين فوقكم سدر الجبال سو وجاء من فاهل به حبا ونباتا وجنات <تصفيق> يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في Słyszeliśmy o tym, co mówiłem wcześniej o tym, لا يذوقون فيها ضر و لا شراب كانوا لا يرجون إنهم كانوا لا يرجون حسابا لفضيله الدكتور محمد للمستقين مفاذها أدائق وأعناق Yes, sir. ما واسوان الرب يوم يقوم الروح والملائكة طفا يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن انظروا المرء ما قد سمت يداه ويقول الكافر يا ليسني كنت